وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَوًا مِنْهَا بِخَبَرٍ سَآتيكم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتيكم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من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 انهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين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 من الجن والجس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل, النمل دخلوا لا يحطمن لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك من قولها وقال اوزعني رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدين وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك, وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين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 فما كثر غير بعيدين فقَالَ أَحْطُ بِمَا لَمْ تُحْطُ بِهِ وَجَئْتُكَ مِنْ سَبِينٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْنِي كُلِّ شَيْءٍ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 من الكاذبين 118. إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. سليمان وان بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنتم قاطعه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 ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وإني مرسله إلي بهديه فناظره بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتي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 اذله ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين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 هو علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي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 قال لَكِرُوا لَهَا عَرْشًا وَنُظْرَةٍ أَحْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَكْذُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْكَ أَنَّهُ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَدِمِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ فَإِذَا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالْسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولا ثم لنقولا لوليه ما شهدنا مهلك أهله ما شهدنا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم, أنا دمرناهم وقومهم أجمعين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 اتنا به حدائق حدائق ذات ما كان لكم أن شجرها الله قوم جعل الأرض قرارا وجعل خلال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 وَاخْشُوا السُّوءَ وَأَجْعَلْكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَٰهِكُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي وَحْمَتِهِ أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِفُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما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 قد وعدنا هذا نحو واباؤنا من قبل ان هذا, إن هذا الا اساطير الاولين قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين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 119. والقرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون 110. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين 111. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم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 وجن من يكذب ان يكذب فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال اكذبتم بآياتي قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أن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 وَيَوْمَ يُفَخُّ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّنَّ تَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرْجُونَ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 أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الذي حرمه، وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأنعت والقرآن.